وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذَلِكَ فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحيل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلفون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين